وداعا والقلوب دمو ذر الأحزان تبتره ودم ساكه يجري على الوجناء على الوجنات يرتسمون فراقك فت في عضدي وشل لأجله القدم ورمسك دام في خلدي مدى ما عاشت القيم رحلت بغير ما خبر وذاع بوجدي الألم فجعت وقلبي المكلوم لا يرقى فيلتأمو لا يرقى لا يرقى لا يرقى فيلتأمو حميداً من كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزمون حميدا كنت في الدنيا كريم الطبع ملتزمون وكنت لنا بها أملا وسعيك في الهدى قده وعشت بها على حذر وغيرك رات عنهم وأنت اليوم في شغل وجرحي نازف الكلم وجرحي نازف الكلم فيا ربي رفعت يدي وكل خاضع وَيَدِينَ وَقُيِّ خَاضِعِ الْكُلِّ أَلَا أَدْخِلُ دَارَ رِضَا وَفِي فِرْدَوْسِ يَنْتَظِرُ أَلَا أَدْخِلُ دَارَ رِضَا في فردوس اي سؤال تريدون له مني جوابا؟ فقدت نعم فقدت وعشت حقيقة وداع. عشت حقيقة الحزن وداع. لا جواب ولا نقاية بل هو الدمع والصدع والسام الحلم بها يحيي الحنون مع الحنون لإلا من التقي في الأرض يوماً